يا إله الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عاملون ما أعبد ولا أن عاملوا مما عقدتم ولا أنتم عاملون ما أعبد, أعبد لكم